كما قلت يا ربي أنا عطشان ما الذي أعطشك يا ربي؟ لم تقل أنا عطشان لكي تأخذ من الناس ماء لأنك كنت عازما أن تشرب كأس الألم حتى التمام ومع هذا قدم لك خلا في عطشك لكي يزيد آلامك ألما فهل نفعل ذلك ايضا كلما يطلب الرب أن يرتوي بخلاصنا هل نقدم له خلا بأفعالنا الردية وبإهمالنا يا أخي اخف تلك القصبة التي ترفعها إلى فم المسيح وبعد عن شفتيه تلك الاسفنجة المملوءة خلا وندم على جرحك لمشاعر من احبب